أَنا وَرَضُوا بِالحيةِ الدُّنْياَا وَقُمَ أنُّ بِهَا والَّذينَهُمْ عَنْ آياتن افِلٌ أُلَاائِكَ مَأواغُم النارُ بِمَا كانَوا يَكْسِجُون إِ الذيَّينَ آمَنُوا وَعملِلُوا الصَّالِحاتِ يَهْدج رَبّهُم بإينَانِه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 كَذَلِك زُين من المسِفين مَا كانوا يَعمللون وَقَضئه لَنَ القُرونَ منِن قَُلِكُمْ لََّا وَلَم ج أَتم رُسلُغُون بِالْبَينات وَما كان لؤمنِنوا كَذَلِكَ نَجز القُوبًا المُجرمين.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 التاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين وظنوا أن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 بسِكم مَتعَ الحياتةِ الدُّنيا ثمَُّ إليينا مَرجعكُمْ فَن نَبّكُ بِمَاكُ تُم تَععملَلون إِ ما مَثَلُ الحياتة الدُّنْياكَم إ أَ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 والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لَهُم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَلِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُجُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُمَ نُزُقكُم مِنَ, من السَّم وَالْأَرضِ أَم يَمْنِكُ السَّم وَأَبَصارَ وَمَ يُقنج الْ الحيةَ منِن المَيةِ وَيُقرِج الْ المَييتَ منِ الحَ الميت الميت وَمَي يدَبِّرُ الأمّ فَسكُونَ الله فكُ الأأَفَلا تَتَّكُ فَذَلِكُم الله رَبّكُم الحق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 يَقُولُونَ مَنَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ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 فَضَلَّ خَصْمُهُمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُعَذِّبُهُمْ ثُمَّ على شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ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 الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه كل إي وربي إنه لحق وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُمْ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ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 سُقِدَ جَاءَتْكُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَبِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّا إِن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 ي وَنَاطُظِرُون فَإِن تَوَلَّيتم فَمَا سَألتكُم مِنْ أَجر إن أَجرِْيَ إِلَّا علىى اللله وَمرُتُ أن أَكَُ مِنَ الْ المسْنِمين فَكَذَّبهُ فَنَجَّينهُ مَمْعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعلناهُم قَلَ إ فَغْرَكَُ الذيينَ كَذَّبُوا بآياتِنَ فَمُرْ كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ فَمَا بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كانوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ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 وََ قَض أُجيب الدْوَةُكُم فتَقيم وَلا تَتَّبع مسَبيل الذيينَ لا يعلمُ وَجازْن بِبنين إر إلَ البَحرَرفَة بعم فرعون وَجودُهُ بَغْ وَعدد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 ونذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إِلَّا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا